ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مددهم إن الله يحب المتقين فإذا انتلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا تبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون